بوك تو دوكسان اج ثلاثة وتسعون ثلاثة وتسعون ميب، ميب، مده، مديلي، يان جمleler الجمل التابع باستعمال إن كان، ما إذا كان الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان. بني سيب سيبديني بالميورم. لا أدري إن كان يحبني. لا أدري إن كان يحبني. جري دنب دنميجيني بالميورم. لا أدري إن كان سيعود. لا أدري إن كان سيعود بني أريب أرميجانا بالميروم لا أدري إن كان سيخابرني لا أدري إن كان سيخبرني أجابا بني مو؟ إن كان حقا يحبني إن كان حقا يحبني Acaba geri gelecek mi? İmkan haqqan süyavud. İmkan haqqan süyavud. Acaba beni arayacak mı? İmkan haqqan süyohaberuni. İmkan haqqan süyohaberuni. Onun beni düşünüp düşünmediğini kendime soruyorum. إني لا ما إذا كان يفكر فيها. إني أتساءل ما إذا كان يفكر فيها. في حياته، شخص آخر، هل هو موجود أم لا؟ أنا أسأل إني لا ما إذا كان لديه واحدة أخرى. إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى. <سؤال> <سؤال> إني لا أتساءل ما إذا كان يكذب. إني أتساءل ما إذا كان يكذب. <سؤال> <سؤال> <بني فوقف> <سؤال> <سؤال> ما إذا كان يفكر فيها حقاً. <سؤال> ما إذا كان يفكر في <حقًا> ما إذا كان لديه واحدة أخرى. ما إذا كان لديه واحدة أخرى. ما إذا كان, <تصفيق> ما إذا كان حقا يقول الحقيقة. ما إذا كان حقا يقول الحقيقة. <تصفيق> ش إن ما إذا كان يريد فعلا إن أش إذا كان يريدني فعلا ي ش إن لاش ما إذا كان يريدني فعلا بنا لي onun benimle evleneceğinden şüphe duyuyorum. İni a şukuma ıza kana, seyt zowjuni. İni a şuk ma ıza kana, seyt Acaba o, benden gerçekten hoşlanıyor mu? Ma ıza kana hakkan, yuriduni. Ma ıza kana hakkan, yuriduni. أجابة هو بنا yazacak ما إذا كان حقا سيكتب لي. ما إذا كان حقا سيكتب لي. أجابة هو benimle ما إذا كان حقا سيتزوجني. ما إذا كان حقا سيتزوجني.